بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه العمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أَمَّا مَنِ اسْتَضْنَا فَأَنْتَ لَهُ تَصْوِذَا وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه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 إلى طعامه إن صبَّنَ الماء صبَّ ثم شقَّنَ لؤلؤَ شقَّ فَأَمْبَتْنَا فيها حبَّ وعينَ بَ وزيتونا ونخلا وحلائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخرة يوم يفر المرء من أخيه وامه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره